ساعه تتقارب الازمان حتى يصير العام كانه شهر والشهر كانه جمع والجمعه كانها يوم واليوم كانه نار ضاءت انطفات فنس الله الا من لا هذه الدنيا الا بذنب مرفور وسعي مشكور فإذا كنت احسنت فيما مضى فاحمد ربك واستمر واجتهد وإن كنت الصوت فبقي ثلث الشهر اجتهد فيها نسال الله ان يتقبل منا جميعا صالح اعمالنا نتابع مع خواتيم سوره الحشر يقول الله جل في علاه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة من البدايات والأمور المسلمة عند كل العطلات أنه لا يستوي ابدا أصحاب الجنة وأصحاب النار لكن الايه جاءت لتنبه وتذكر وتؤكد على ذلك بعدما ذكرت الايات قبلها مال او مصير الفريقين فريق المتقين لما امرهم الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغير دخل الله والفريق الآخر الاخر جاءت الآية لتنبه على مأل كل فريق المنتقين مألوا من الجنة نسأل الله يجعلنا من أهلها والذين نسوا حق الله مألوا من النار نسأل الله السلام والعفو والعافية لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة يسول لا يبقى أما النعيم الذي لا يتبدل ولا يتغير ولا يسول فنعم أهل الجنة لا يمرض أهلها ولا يتعلمون ولا يشيبون ولا يصيبهم أي مكروه يا أهل الجنة ان لكم أن تشيبوا فلا تهرموا أمداً وان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لكم ان تسعدوا فلا تباسوا ابدا عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه ورضي الله عنه امير المؤمنين كان يجعل من ثلثائه اكابر اهل العلم والزهد والورع كان منهم امام من هؤلاء الائمه يسمى عون بن عبد الله بن عتبه قال له عمر يوم يا عون عظني الموعظه كلام مختصر بليغ يخاطب القلب يهز القلب يحركه ينتشر من الغفله يدفعه للعمل للاخره يا عون عظني قال بلغني يا امير المؤمنين ان ملكا شيد مملكه شق فيها أنهار وغرس فيها أججار وصنع فيها وصنع ثم أرسل للناس لينظروا ما شئت وبث في الناس عيونا يسمعون ما يقول الناس عن هذا الذي صنعه الملك فجعل الناس يثنون على ذلك ويقولوا الجنة جاءوا ناس يعلمون حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة وخيمة الجلة فقالوا نعم صنع مليككم جنه على الأرض لم تلق الطعين مثلها لكن رأينا فيها عيبان فأخذوا من الملك ماذا رأيتم قال سنة مئة سنة ألف سنة لازم تتبدل وتتغير هذا حال الدنيا وأن بانيها يموت قال وهل من دار لا تخرم ولا يموت بانيها قال قالوا الجن لا تخرم لا تتبدل إلى لا نهاية ولا يموت بانيها جل جلاله الجل. دنيا كلها وما فيها فذلك لا يدانى شيء من نعيم الجنه اخر رجل يدخل الجنه خبره عجب في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل اهل الجنه دخول الجنه الجنه التي قال الله عنها اعدته لعباده الصالحين جعل الله جميعا منهم ما من لا عيد مرات ما فيش عين شفته ولا اذن سمعت مهما سمع ولا خطر على قلب بشر وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما في الجنه شجر الا وساقها من ذهب وقال بين الاسوعين من مصالح الباب الواحد من ابو سيرت أربعين سنة كل هذا وغيره كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر رجل يدخل الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل يمشي على الصراط ترى الصراط نصب على متن جهنم من سقط من عليه سقط في النوع يادا بالله وإن منكم إلا والدها ثم ننجي الذين تقوا ونذر الظالمين فيها كيفيه الصراط من للمؤمنين من يجوزه كالبرد ومنهم من يجوز كالعجائب الخير ومنهم من يمشي ومنهم كل حسب عمله فهذا الرجل الاخر اهل الجنه يمشي تاره ويحبو على يديه ورجليه Stay